أَذَٰنَ الشَّمْسُ وَالَّيْلُ أَن جاءه قراء انما ما نسترنا له متصدى وما عليك وأم فمن شاء ذكره في صحف مكربة في Quan مطهرة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره تَهُنْ فَأَقْضَرُ مُسْمَاء إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَنَنَا فَالْيَمْرُ الْإنسانُ إلَى فَرَانِ شققنا الأرض شققا، ثم شققنا الأرض شققا، shit W Well, thank you. ص I'm